أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم موسى وسامى الرحمن الرحيم فلما الله الأجنى قضى وسار باهله ان سميت بخبر أ و جذوه من النار لعلكم تصطلون فلما ノー、no. ولا تخف انك من ا ل آ م ن ي ن اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاك o <laughs> h o o o قال سنشد عبدا B-A- オンコ。<音声> فرعون <تصفيق> ف ج ع ل ل ي ص ر ن فاجعل لي صرحا يا سلام. يا سلام. واستكبره وجنوده في ا ل أ ر ض بغير الحق وظن اخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين ال و جعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصر واتبعناهم فيها لكن القرون ا ل أ و ل ى بصائد Well, y you、no! ل ف ا ك ن ت ب ج ا ن ب 私たちは今日 و ل و ل ا 「あなた方フいいよ」<スープ> なるほど。 تظاهر وقالوا انا بكل كافرون هو أ ه د ومن ََْ أ َ ض َ ل ممن َِ اتبع َََ هواه َُ بغير َِِْ هدى ُ من َِ الله َِّ وَمَنْ أَضَلُّ ان الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله ي ولكن ا يجب آ ن م يكون ش لك العلم ؤ م ويكون لك ا ل ظ ا ل م ويكون لك العلم ر ا ا م إ خ و ة ا ل إ ي ك ا ن يؤمن ب ش ر لك العلم م ا ل ه ت ا و ي ك و ا لك العلم ف ه و ي ك و ا لك ل ا ل ذ ي ل م و ي ه و ن لك العلم ن ويكون لك ه العلم ويحسن صوته به لقول الرسول صلى الله عليه وسلم زينوا ا ل ق ر آ ن ب أ ص و ا ت ك م و أ ن يتلوه ا بتدبر وتفكر مع استحضار القلب وتفهم معانيه و أ س ر ا ر ه و ي ك ت ه د في أ ن يتصف بصفات أ ه ل ه الذين هم أ ه ل الله وخاصته